مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الخمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يأذي القوم الظالمين أوليا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله مذل الناس فتمنوا الموت اه كونتم صادقين ولا يتمنوا له ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه مراقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله ومشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجماعة وأسرة مدنية هم، أسرة مدينة كثيرة دعوة كميتهاي سبب فوين كي لاينا، كميتهاي صراطه كب اللعبان ييجي سبح أما يسبح، قال تعالى ألا وتري سبحه وحامنا لله إلهي ما في السماوات مخلوق السماضة وما في الأرض هي مخلوق ذلك إلهي ييجي حمان كوفان، كان هذا لا يك ararisa سيئة geedaha iyo biyahay iyo waawalgoo ilaahay oo abuuray oo أو oo sala ku sugan ama إلهي سبحانه وتعالى ilaahay subhanahu wa ta'ala kew faanaay kana dhahan xumaan markaas ay barqaaladona ilaahay subhanahu wa ta'ala u shirk ka العزيز al qudus al malik ilaahay waa kan malik geel al qudus فالأميين قوة وحقورين وحقورين رسولا قوة الحرود الهي وحكسوا ذلك رسولا ومنهم إياك إيا كبشر وعرفت وقت لرسول كان لنا وعيدا وحالي له جميع أميين نحن اللي يقولون بحيي قوة إياه أخرس مننا ما قوة نهو سيهو إياه كبشر وحقورين باعين أمينا وحروحة لأنه لا يمكن رؤية رسول وحلم يقالنا وحما أخرى وحما أخرى إلى أمي أنا ويلي سو صبحي رسول كسر آيات الأخرين أيه أيه لا يكسر درومين تلحقه عليهم تشرد آياته أيه ليس ويزكهم دم دقيقه أخلاخ مرة قط هي اليوم تروح عن خلقه كف مالي رونا هدوء لا يسمحه تارة وسره ما سنين وإلا يكفرناه وثو نكون يتروه خلقه سبحانه أيه أو بنت بان تاعي أو حمت سبحان أو وح كسره من سمايه ماركة سوى خلاقت في مملكتي الجنود تي أي إلهي سبحانه ورسوله قصة درايو آيات وجود الآخرين ويعلمهم سوء براء وإلهي قصة دراكة رسوله الكتاب إيه والحكمة الصنادل هذا الكتاب يحكمه إسكتيكان بين علماء حكمه لو الصنادل وإن كانوا وإن وشاني كانوا وحياة من قبله رأي رسول أرثي وعربته لفي ضلال بقصنا ينبل له مبين عدل ما لي عبد كسر ما أنتم سعي لي رسول أوسود الدين إلهي مركو كسر على ياليف واللي بعث في المؤمنين رسول منه رسول يا كميلة وأليسوا عنه لو نسوا الدين لكن يوم قال الشو وأمبياء في هاره أمر رسول في هاره لما نسوا الدين جل عرفت وأحلى نسوا الدين هي بنصراني مركتاعس وحيدين تايو قال له إشراف على رسول كاس يطلع عليه الآيات إلهي آديز وإلى الله يقول أنه يمكننا أن يكون فينا يا رسولك وقام ميري وهو يكرم ميري من هذا الوقت أن يكون في الله وقام بك وبر كتابة والحكمة والسندة ببرا وإنه ش... وإن شأنه كان وحياة هذه من قبل الكهر لفي رسولك الكهر لفير ضرار المبين بكسوغنايانه حتى عرفتوا ذا الدلانه ورحمتوا وعيبودانه وهي عنا يقول أنه يحيطون على هالكاس يجاربون بعد أن يستطيعون وآخرين بله وصدري رسولك ما عرفتك هو الله صدري مي. وآخرين أبق inni ay nimade kaga mid yihiin waa kale kelme aadan baa isku yeed oo waa u haa caraban baa isku yeed xulimada u baahan u ajabna sa rasuulna sallallahu alayhi wa sallam imam bukhari hadith ka wariyay aadna la wiiy markay soo degtay markaasoo markay dhow jeer lagu cileeyay oo sulmaan gacantisa saaray rasuul sallallahu alayhi wa oo do kam bal keen waxa halka ugu tagra rag oo kuwan kamida inta Salman rasuulku gacanta saaray sallallahu alayhi wasallam dhawrkiiis ama ee halkaas ayu rasuul sallallahu alayhi لما يحقو بهم أوليسوا قارين أو ما بقى معنبا أو مدجوران الله صدر وهو العزيز الحكيم وإلا قيامة ذكية من يؤمنن وهو إلهي العزيز الحكيم لذلك رست على الله رسول كسرديرك الله وفضل إله من إلهي كيما يشاء إلهي فضل جاو خصيا شوفوا ضانو رسول جاو يهودي يا نصارى وحى رسولكم دين تحكم دهها وحى راعي دين حس waahay deerbeena israeel bay raas soo haanjisay maxaa la soo dareen waankaas heer baadi oo arabta haw min hebay ubba maayayuna jamaal baa daari ka rasuul iyo risaalada ilaahay rasuul xinu soo diro wa fadlallahi oo uu keyma yasha rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ruuha ilaahi oo qaddego waru مثل الذين مكثوا إليه كورا من سماه وتعالى يهود مثل الذين قوي مثل قوي صلواه حمروا لأمرين حباران أو كع الفرق الطورات ثم لم يحمروا عن كع فرين كما فعل السمارة والضمر أوكر يحمر السدى أصفار كتب وين كتب علماء وآذ وين أيه ضر كقوة أو كع روسية نحمرت الدمار كلا يدي كتاب الصالح، ميو ثامية، ميو قاعة الفرية، ميو لا يقول دوانيه، فاسس القراء يهم باريس لكن إلهي سبحانه وتعالى مو صوافج عن الفلكي سيد، مرقى النجاب ورب سبحانه يود غيره، مرقى المقو والرمي، كيس، هي رسول السنيس قاعة الفرق ورب إلهي سبحانه وتعالى، أزكى حمبارين كلا يخبراننا أو، أخبرك السنة كلا يقاعة وإن كتابك إله سيد الجي يحصلك سندى علم بأن الله عالم مثلا الدين هو تصاره حملوا أمروا لأمري الحمل هنا قران الطورات كتاب كتورات أي كتاب, كتاب حمبارات قاعة الفران برتان أي الله سبحانه وتعالى فر ثم لم يحمل من حبارين كم عام الفيل كما حمار أوكل وضمر أوكل يحملوا أصفران كتب وين كتب عادي أدوا وين وعلم كل قران وآد الدنيا أيوس إلى الدمار فيس مثلا القوم فيس وحباس بلان مثلا القوم ضط الصغار الذين قام كاسو كذبوا بآيات الله إله عيسى بني وقواس كتاب كتاب الله الحبير سير لجدا قاده قاع الفروي كتاب الكتابة وهي على الفلك سكملها وما كملها إن رسوله صلى الله عليه وسلم إلهه وصادر الدوناء فينا يوم والله إلهي لا يهدي مهنوني القوم ضار من القرق جرها وإله سبحانه وتعالى عاصري او ناد قولي دولمدا غير كذبة إلهي يفوع ما هنونيو حق متس قول وخات له يا ايها الذين هاد كون يهودو يبو ان جعمتم هذا ستغتان انكو لين اولياء لله ان الله وليكم من دون الناس ذلك او الاه يدين اد كخيتان او ذلك الاه واسقيسان او اد كجعل فتمنوا الموت موت تمنين إن كنتم صادقين هذا كن شيكسان هاي لي جران كبير بالان او فان بالان او يرى كسر بالان نحن أبناء الله و أخباء ردك كارولان أن نقع ملوء أبو أبو أبو أساسي به يجريم مارك الله سبحانه وتعالى في الساعة الشيقان يساهم هذين تنتاي روح إلهي أكتسي و أقنه خير كوجهه لمشته الجعل عبائيه لمشته التمنيه لمشته التمنيه هذا نبو رسولك والصلاة له الحديثة سيئة فيه لمشته التمنيه إلا على القاس و قل انتاوه ماركه وعد منيه يا أيها الذين قلوا حتى يا أيها الذين هادوا إن زعمتم هذات وتين <تصفيق> حكتوى يغضتك كحكتان وإلا إذا نكج عليه ذكك كلامين دون الناس ذكك كلام سو كذيس عن الآية أولي وتين حضات سجلتان فالتمنوا الموتة موت ثمانية إن كنتم صادقين الله يحيي ولاية تمنوا نو موت كما الثمانين أبدا وريغو الره يهودا موت موت ثمانين ومرتو دمانيها يغضتك أوف ولا يصنع أبونا رجالهم يود حدهم لو يعمروا ألف السن سئل أي سفنا وساعه ولاية تمنوا موت كم الثمانين abadan waligood ima qaddame aydeen waxay jacaylooda hormarsay safeetin ilaahay inay caasiyaan ay gaalayay way soo geeyeen oo rasuulgeela ay soo dareesay sallallahu alayhi wa sallam ay beeniye oo ay sida uu yaqaaneen caruurta oo مرك qaana marka ilaahay inay agtiisa xor u jilinn oo naar ay u jiltaa way u geeyeen marka sadarta maut martiibnaan bu'ali wallahu aaleemum bil zalimin ilaahay ثم تردون مركزا مركزا مركزا مطانا موت يديني ماذا وحالا يدين عريم الى عالم الغيب الله غيب كعب حجيس والشهادة الله وحيد جعوغا يدينكا يدين لجو غاد عرقتان إلهي جعوغا يسكمت بيهن وحيدا كان مقانيا وحيدا يدين لجوهن إلهي حجيسا يدين عنايا فينبعكم وإذا انكوى الرمي بما عمرك كنتم لانا تعملوا قواصة ميو نصره صلى الله عليه وسلم ويكون يعني هذه كطبعاً غير كيموريين، آه جد قليل سعر أي على كار، نقول كمرور والله عيور، الله عليه وسلم قبل العود إلا هو دنتي وباختي برسول صلى الله وعليه وقتي روحه وسنه كهور مرينه كانت بمرينه ساصل روح الله راينه وقال السود دياليه إلهي سبحانه وتعالى هرتي سوحي يلا إلي الموت محاك الضمباية قافر إيا القيامة إيا حساب إيا أهرموا ووينبا كالضمباية مرقالوا إن الموت كان ابن عبتين مجلوا إذن لكوا المياه وإن الموت قلوا هذا إن الموت الذي تفرنا منه موت كات كعرسان لسانا لن عبتين فإنه مراضيكم مركب لمطان محاكتنا بها مركب ثم تردونا إلى عالم الغي والشهادة إلهي سأل إدين علمي إلهي جيل سبحانه وتعالى لولا إسم المدكة هايون يأذين وقال فينبوكم بما كنتم تعملون فيها التميسين بمركب إدين وحرمي أو إدين وحرمي أو إدين وحرمي يا أيها الذين آمنوا إذن يدين للصلاة وعلى قبلها سورة السورة الجماعة وإلهي و يلي مركل عدى مساع صبيه كتر وحربن يا أيها الذين آمَنوا لا تكمل منتهوا إلى أن نلقى الكتاب كرميَه إذا نزل السرَّ السرَّ دمرت الله واق من يوم الجمعة في يوم الجمعة ما ينط الجماعات لحير فسأو أدى إلى ذكر سعيد عن سعيد عن هذا أخذ كماعه إوى نجلس وأحلى هذه السرَّ لينط كترتان أدى المساعد كأيو دين تصلوا عليه ليس هو علينا يا هل كأعلى كترش قد يروح البعض من يجريه بيتك لهاء فسأو آداء إلى ذكر الله ذكر الله وذكر بعض ذكر أسوع خطبتي أنا لله فسأ سبحان وتعال وقت وانتهت مع ساعد فضل البلا مهش ووهج الرسول وصلي الله عليه وسلمه فضل قوشه روحه ساعد وهو الرجت خلا نفيرا أي لم يروح سرق يستوى حديث متفقه ساعدك رجت الله ساعدك رجت وان ساعدك رجت الدار ساعد وكنوا رسول الله اللي صلى الله عليه وسلم هذا الكاس ومتفق هذا كلاه عبد داود كوريين رسول الله اللي صلى اقتصر يعمل الجماعة واقتصر وبكر وابتكر اقتصر واختصر كفاس اللي عن المبضاني حرثي آه عاد وقبيستوي سيدي عاد قائد امه رجل عن امه قائل عاد وقبيستوي واجب كابوك قبيستوي وبكر وابتكر جرمال واختر وردتك ما لنك حدو حاضر هنا وحيكارون فرويس كدائي أنت كارن بسوق أعلى يسوق مشحورة يسوق حلي دين زعيم حل يسوق يعني رسول الله عليه وسلم مش عورام يركبهم. أو لجئون جاي يتكلمون. وذينا من الإلائم من الإلائم كود وفارس. واستناع السفّي عن فضل وجود الله روحك تصادها صاد الله استنايع ورسول مركزه إلائي يا ايو رسول كبير انا الله انا ساو خطبه دي وله شو حاسب خير ينفع السماء من من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا منال امام واستنى صفي عنو ادغسته ملكه كم مشغولين روحان خطبه الاخره حتى قامت تصبح يو شو حاسب لقو سيدنا الله سيدنا جمع عمر اجر هيل ما ايو رسول الله ورسول ما بعرف انه حاجه دقه قرن حتى يريسو سيده عن ادغسته وحا لاشيري رسول الله كان اللي هو بكل خدمة. شوف إن تاصمي، إن تاصل شردي. رجاه لو. هالكت تلاعبوا، تلاعبوا وقراوا وكيلية أجر سنة سنة أجرك. وهالكت تلاعب هذا ما أنت تزوس عتور. ما قلت تلاعب كل بذلث. بكل خدمة أجر سنة بسيامها وقيامها يرزق. سنة خاصة وتسوم كيس سلاد هذا الحج وحد sadaqaha وهي waqtiga dhan sanad waato waalki talaabo waafadhi ilaah subhanahu wa ta'ala ilaah fadl yusuf wa wasi'ur ruuh marku waas qareeyo gaal ilaahi jaa'a waalki talaabo hadkii sanad ajirkii laakiin waxa sax ku xiran ku dad soo daado shaydaanka damin moodiktowii rasuulka jumaad daminka aad gasho mar dambe aad timaad waxa la yaba in aad wax dheerino dad aad kale geysay dadka kale gariyana wax xalanu laba ruuxo isku dhow بنتي أمبت كبرسانة يسهل مركو قال له وحيه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي له السلاة من يوم الجماعة فاسعوا يا ذكر الله ذكر إلهي آهل نسائد كعاده خد بضع دقيسه أوران كالسي آخره إله يحصه شوضيه اللي قاعده لرسول كفضل يا بران كرشابيل ودلو الباع بداي عكا تقول مرد بي أدن كلا مغرب باعه وحرام ومتفقه وحد قلته وحرامه مرد بي أدنه وانا أدن كالضمبئ و الباع كتر بيع ذلك ذلك مكينا كانت خطبة دي أعداد هي مساعدة كورد بيع كتر الله فبين خير بدن إن كنت مذاتن تعلمون أقوى وح جرمن تظلم بعد جاير أنتم كبتي إذا خطبة دي الأخيرة وحسكت دهنا يوم وح سوا حرام وفلمية وح أض صار دعري قعدوا أض تلو وضطر فاضع أبوابي وخيانة وظلمت أيوة وح أض جرمني إيه أوله رحلاش أو فهذا قدرة سلط سلط مركز لما يمر فانتشر في الأرض لوكا كفافة وابتغوا من فضيلة رزق إله مركز دون مركز سوداء حلال يبي لوكا هذا وياه قبسة ليس قبسة عدد شقة السنة سواء عدد من الفرايسة مركز سوكون بنين لكن خد بعض ما إيه مركز إله وحرام يبيع وابتغوا من فضيلة الله كثير إذا كن رزق إله يطال بير حد أنا حسق إله البدي دي كله رزق إله عاد أنا وسك الى اله باكي جعرركم الله الحمد لله لا اله غير دي ويس قال الى كتاب كذو حقيف ضمن الاخرين ويس عرف كاس انت او كع ما قويله بالخصي كرت أجر بدل ما حدثه كيريس ود كله لا خير ان بدل الى اله توس لعلكم تفلحون السد اللي كان خير وهشان او waxa rabteeno al jannada ilaaha o heshan ilaaha riski sabbiya wa alayhi subhanahu wa ta'ala riski ilaahi مركز أركان تجارة عادة في السودان دكتور الحديث كيما مصر في سويسرا كوريا واخت أتك أو فاشينج كما قال من أقوى راعي أيو سفرين وشام كريم مركز صاد دربان للجراعي وهاوينكي عيالكي هذا كخير كبعض الحوالي ويش تجنب هل كاس الأري رؤية تمن جاد بده عديك وين يوصل صهر تيمي برسوله كصهر تسلم الأول والثاني ذكي خوي يعني عادة مركز دبي لا هو تجارة أولا إن فضوا ويعديان الى ها الله ويعديان وتركوك كو قائما قايمان حالاته ميتاغان كل واحد تجار ما عند الله وحا الى الله اجتيسا باخيلون كخير بان من الله قيارت يومه التجارة لبد جننه الى الله توابك الى الله ردا الى الله يا لو غيليه سبحانه وتعالى امر كي صلاهات او صلاهات كود بيد كان لا جوه ايا كخير التجاره الله ان قل ما عند الله خير من الله ومية تجار، والله خير الرزقين. إلى هناك قوة إلزاق كان وخير بل ويوح طاعا إلىه سبحانه وتعالى أجاب كويريسا كهز كمش قوري إلى سبحانه وتعالى علايس تجار كمش قوري وح إلىه وس وح خير بل مثليس. أو وح يربو سبحانه وتعالى. والرحيم صل الله عليه وسلم في كل ذي كل ولا يشبعه ولم يفرقعون أيه أو حبي أو وحب دران حرات وكبائن أو قاجل إنك كبائن سع قام هذا وحني أو ح أو حم بركة الإنسان النقاء فارون النقاء فقر ولا قصة سبحانه وتعالى وفيه هذا لا يأبى عظم واحد هلا يسعى سبحانه وتعالى كيس وخير بذن خير من ولا خير رزق إله يرزق حرارة أو قلب أو كبد أو غني أتقن نقاطه قناعة أكواشوا أيها الكسنيات سبحان الله إلهي طاع وهو البكاب ضرط بسم الله الرحمن الرحيم صلوا طلما راقبون وصراطي يجون مدينة كسيدة كمديهين صراطنا الصعب باي الهي تصله حديث أي أي أي الله بن أيقتنع القايتوس صحيحنا أيقعي قايمنا أي صنطى يقايق كدوريين صعبتنا وحيس قوي ما نيسع وبلاه من أبوي قال كبير جري أي صراط كسيدة كتير غزواتي رسولك صلى الله عادل لذي جاي بني المستلم و قبيل كاس عرب تعلى راسه وذاكالون أيها مركلا سون الله من جا و من السينان أو من عمر با سواق شرايستي من أنصاره هذا بيزق قبصات مركها صحيح إص درينه وإص حراته inna قبيل cambooyayrtay ansarada minna waxa uu yiri muhaajirin meel laasay madina ahayt ee abdulla ibn wayy waxa rasuul sallallahu alayhi wa sallam markuu waxa uu maqlay waxa uu abd بين jajeeyayta دعوها bayna qabuurto dum duuha faa ina muntan wa magu waxi jahiliga iyo gaaladi hore ay ku aadil jireen bad koobaysan عبد الله بن yireen jireen oo عيدا walba wuxuu jireeyaa لكن dadka maal walba oo al-jiri rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam oo aad u jeestay sida sunanta wariyey khutbada koorbu intu istaago wa gaalka way ayu rasuulka amaaniga uu idii geelay ilaahay wax yar oo kaana wa ansaarada dadni wagaaraysan waxan ku dhaxjayay war raaca wak وكسر idii jeeb ruuxdii labadii amarku wuxu ka soo noqday ee way u قال oo inta halka markaas ayuu u yiri maanta ma saasa yiri awu qad faaluuha wallahi annaga iyagu manin illa ninki hore u yiri u yasan markii ilaahay rasuulka kaanayo islaamka halka uu isaga ku mar garee maaxmid iyo maal ka iyo waa galaay dadka ay fidnaayeen markaas oo saab munaafiq u noqday inta uu yareeyo wuxuu yiri niman kan inaga isku kibrinay aan rushing can gooyin way inaga tagayaan oo امر باب رسول الله جوهري منافق لكن رسول الله ديه جلي فرحه قا امره هيان الله ان نينكان هوستا غالا كنود لكن وا لكن وحه ما ان ددك اوغايسي ان لا غورو سي وحان لوغه مشغوله ان وخي با هادلكي با waxa ku dhigay dadka markay wadadan wuxuu u yahay inuu uga ka shaqaa dunida mid ka mid ah inuu ka saarto la buuqayo la xamanayaa oo sabay ka dhacdo sanwe wixii si looway rasuulku wuxuu amray إذا وجد سوف يجي باره من هن جوا إله من كل أرضه ويجي سيف عنو فيرين جريم ويجي فلان صار مر لي, لي. لي للدليل أنا الفرب ما الدليل ما النوان سك دافين نبوة رسول كوي مر رسول مقالة مر للجري ويجي إله من كل أرض إلا أطراد أنا الدليل يا رسولك وأعز مقالة الجري ميس مر كصح على سبحانه وتعالى إذا جاء كل منافقون مر ككوي مدد النبي لهن حامو قالوا وحيد نشد نشهده وحان قرأينا إنك لرسول الله أعذو إنا الرسول إلهي والله إلهي يعلم حيوكه إنك الرسول إنا طه إلهي بأساكه والله إلهي يشهده ومرخاتكيه إن المنافقين الكاذبون سعى الشيء على مدى ذكره إلهي إنتكوش وبنته وبنتنا هو المنافق نمتنه وهو حقا كوهي كوهي كوهي ونرهي كوهي له حتى تي منافقه منه وعقدي منه وعملي تي عارك ان تقبع هذا المنافقه maraqdeen ila iyo xogay inay been sheegayaan oo ararka kale ay rasuulnimada ka qirsan yihiin qalbiga ayay ka jireen iyta qaddu waxay ka yeesheen aaymaanahum jannata barkasta ay wax sameeyaan oo la doowaha macduus ay shaadadan ninkar oo kale dhaartay mar jiray waxay ina samayn iyta qaddu لا أرت أنا دخله هو اللي بيضاير دين تودون أشج، وعلى قسم راسان سواشلاك ناي. كل ده موصلناه ديل كيو. بين نفسي يا هو مركعي صو ساعة وهاحون ما عمل في كانوا يعملون القوى الصميين عمل كالصميين أيان يحنبوا عليه سبحانه وتعالى ذلك إن عمل كردوا في نيهي ثابتهم حقود دعائي لأنهم إيهو عمروا إلهي برهم ثم كفروا وإقارروا غير فضلع وعلى الضواري على قلوب من قلبه قديمة إيمان كلا قد الضواري فهم لا يفقهون أو يفهم أيان مرح وهكذا أو المقران مثل ميان هوصي بمده الدقيج وهو البوضع فيه كده السيق وإذا أعجبك و أعجبك أجسامهم جركوات و هذا هو بربوراً و قرحصاً ابن أبي و أصدقائه و أصدقائه نبوراً و أصدقائه و هذا هو قرحصاً بها و إن يقولوا هذا اللهم نتسمع على قولهم هذا القول و هذا هو فساح و هو أنه إستغساً صوم الرجل حدث يماما و داود و غيرك عبريان جمعاً أنت سرسولك و نبودك لسي هذا الجر و هذا الله يكوى هذا الجر هذا هو ابن لكن قلبه أنك ججر وإن يقولوا هذا الأيام وإن تسمع فسيحة الضغطة يلعانك هذا القوة وإذن قولهم هذا القوة كأنهم حشون سينا أفهمني ألا أفهمني وإذن قريوه ومسنبه إذا كنت تعلم تير كذلك يبحث عنه وأطير الكاس وكارب تير بعض أمر المسنبه لا يستطيع التيرتي يحسبون وفليوه وإذن كل صلاحة قيلة, قيلة مغان عليهم دوشة الله هذا قيلة مغان waaran baaran iyaga iyo ilaah subhaanahu wa ta'ala wax ay ku soo diyo alaaynaayo ila way soo biyeen oo dad baa qarsanay oo ilgaamna maqmay dadu ruux tooqay oo anta absan ku jil hadduu saarax yaa du zani yaa du balaa yaa du faasiq yaa anta oo absan yaa يقول الله يقول سير تود إلهي وفشري سبحانه وتساسي موذي وإذا رأيتهم منافقين تم كرابت تعجبك وحضر يعمل أجسامهم جير قوة بوفي دود قول الخطوة والله يعمل وإن يقول حضر, حضر الله تسمع لقولهم هذا القوة ودبكرا العين وصفين عبر ودبكي سنيس سنو من عائن يساق فصحاد ويساق وي هذا القوة كأنه مخشون وسند وعلى وحي فاميان مر جير قوة إيه هذا الكال صاحن مغلي لكن عليه سبحانه وتعالى وعفانا ينمدج له وقرئ قرئ من فمي كأنهم فشوا قرية مريسة مستندر حاجة فان كير القرى قاية كير كاية نجح على مين يحصلون كل الصيحة وفرني مذو وحول ملانين قيلك الصويرة عليهم تفضليني تعبهم بيقولوا عدو على وياه فهذا مسكين العبد يوصى إلى هي عندنا إلى ينفر عن وديلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ديجي المركز صار مانين كديله وردي جري مي إن كان هناك شخص بالنبان ولكن قلت له أنه واصلان أروريه الإسلام بنتاوه دوبيس انتاوه كسوك عيه انتاوه لذلك هادر الله قرران أيوه أه أحزاج سعى صابوها قلت له بنو قوليه وكنسومي سعى له واحدان إلهي بحوية لبكوا وكينوا وكبضان فراح كقدم فراح كقدم فحذرهم بألين وعدوة كالدكتونه قاطلهم الله إلهي هلا إيه هلا عنديه أنا يفككون السياحة قال لليحيو أنت حق لك كل حد جيران هذا كلام مغريان القرآن كذا كسر الدقي الرسول قال مفهوميا على وفقه هب العين ديها كلها إيه سالو وإذا قال الله ووكا أي دب قرر الله كلها كار الرسول قال أو إن الواحد السماء سياحة حقيقة النقطة الأولى هذا الكسر الدقي كار أطلق وإذا قال لهم تلقوا تعالوا قال يا لكم ان بضع يدين طلبوا فصور الله لو وهو سمح هي سيجدين روح المرك واحد دايساس وداو مره دوسايه حد جالسي سيجدان ميد غاب لو يكو مره ساوا والحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره استغفر الله فطلبات جهاد من كأقبل <تصفيق> ما عليه سبحانه وتعالى إله وداعثمان إذا صار تيوب الديني قال كاس لو وروز ما رح يسيج جدنا حقا سيسج سود الديني ورأيتهم يصدون وأكل يقوسي جسنا والحرام يقو مستقبلنا سكبرنا يياه ألا هو السواح العالين الله السماح استغفرت لهم هذا إلهي دم داف هو يديس استغفر لهم هذا دم داف هو يدين رواج يا لا يغفر الله لهم إله وداعثمان مرنا إله وداعثمان صدقوا تنجير هذا نن كامركوا عندن في الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنتي زفير كفن وترفعت على الرسول كمردس مركز قبر ينتو صحيح أو إمام خالص أيه قران كآخر قبر ينتي لقيس وبيه وهل كيس الجليبي صار صح. توحى صار نحوس مني ويل عبد الله وهو ولا يو نن كمون أيه أنت عقد البض الله عليه وسلم سأهوا ومرافقه ووكاس إلهي وعند الله فيهم حال ما أنا أرد بودي ما راقب توي. ناد كنتوا مركز سوري هلا خيار مسيحي وليستغفر الله لا تستغفر لهم. وأنت ناسود جدا ولا تقوم على أحد منهم ما تعبت ولا تصلي على أحد من أنت ناسود من بين. الرسول كم سكجي ومكان صلاة كت. وحديث صحيح وقبرك كسر صار وقرآن كم أخر. بقى مسكين سفكم هذا نصصوها. انت تستغفر لهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لا أنك تستغ فليستغفر الله لهم. إلهي محرر الله في مهاجب إن الله إله لا يدين حق مطسوا وموافجوا ألقوا من الفاسقين قول إلهي تعايشي كبح ريو هم منافقين الذين هو قوي يقولون لا تنفقوا على منه هذا الذي يجبون لا تنفقوا وحباح الصين وهالنافقيننا حالا من عند رسول يددك رسولك أكتسا ومهاجرين تقول أنصارت بكي وحباح الصين صين, صين وقتك حتى ينفض الله يخرج على ما قال ولي الله إنه رأنا قال عرانا مك جالجولاني وأحلاه إياه الناسين على وحي إلهي وأسر الناس خذ أي نص موت كيد كنص مرة يجلس كله الله سبحانه وتعالى والعرض يقول كيد كيس يجلس كله الله الله منافقين منافقين لا يفقهون السام فهميا بعد يوم ما رأينا يعني واحد waani laay ku kulsoeyn da waxa uu haysta adey uu way inuu dambarayo isuma reynay riisqoo maana wal waxa uu ka soo dagaab ku waa fi samay riisqoo kulli yoomin xaggaas qagag yimaada dawladda dadka dadban oo ilaay aan ku kulsoeyn bakhayn ku dhacays oo maxayna hadda waxaan إلهي با حايثا خزائن تستمل رزق ما شاء وكو كيسن هي سباب ان الرزق حق سقيمت الى الله والارض ذلكا رزق كو كيسن خزائن تيسن إلهي با حايثو ولكن المنافقين لا يفقون يقولون وحيلين ومنافقين للرجال وهذا الكس هدان ما قن الى المدينه لا يخرجن اذا ما قال مدينه كن ما لا يخرجن ما وضحن ألا عايز يسغي شيغي قال كاوين ملعون كا. كان غالب كوس الري بع سارية منها المجاية هذا كان دلجة وصية نبيك جاء صلى الله عليه وسلم الله بخير وريه الحجة إلهي بع غالب هذا أصقناتو إلهي بع حجة الصناتو غالب والرسوله بع أصقناتو إلهي بع سامي وريه مننا بع غالب هذا يسكلون المنافقين الله يعلم المنافقين تسبب أوجب علي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إلهي النبي قد خير لا تلهكم يا أن مشغولين أو عارك ولا أولادك العروتين عن ذكر الله إله الذكر جسر تعاد إله خيرك حسك إله سبحانه والصلاة دي. وهي إله يقول له وانا حسين هكذا كما شكولين أبو الله إذنك مؤمنين حوالها هي عرفته ومنافقين تجعلوا وكالها النقانيم حوالها كل رئيسية إياه الدنيا إله طاع عيسى النقانيم النقانيم أبناء, أبناء الدنيا أبو الله سبحانه النقضة أبناء الآخرة الدنيا دار من الله دار له رسول كل حديث إمام الحدوث ومار من الله مال له من لا عقل له. عن عقل من اللي اللي ولا هيدمع من العقله فهكون مشغولاً قرون تهدا إليك كمشغولاً أي واحد سقيه روح العقلهم رحوره كلا مرت قال التاسع إنه إله يسوع الله وتعالى ذاتكم منين توب علي إلا تملك أموركم وراء أولادكم عندك لله إله تحزك سئ طاعة سئ دينت إلهنا البرطان وإله يسوع وتعالى كتابك سئ صنادبرطان وإله عبد الله وإله الدوأتان يعني كمشغولين كم عروي يحر و من يفعل ذلك روح الساس ميور مالك إي عرورتك جمع شقول إلهي تا عديسا فأولئك هم الخاسرون خواسواك وخسارين فأولئي عرورتك الرائع ماهيان قبل أقول رائع ماهيان القيامة وحبوطة رائع تعال إيدك الإلهية وحساك مالا أنك أهلين يتبع, يتبع علميك الثلاثة صدح بها رائع يأقول رائع مالك هذيه إيه الكاذيه عمل كاذيه مالك إيه الكويس والنقود ويبقى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل لنا حوق لصارب أقول لهم وإنهان كاهرين قبره وكو رعية وقيامته قوى من يعمل بهذه السبب بني أذنك وصور وقوم بانسه لصور شرس وقول الله قبره وكو من قيامته وأنفقوه بحية ومن أنت على الغضة يمين من رزقناكم وحينسى سا... أن ينزعنا وحكب بحية من قبل أن يأتي أنتو صنعين من أحدكم يكون الموت وانتو صوى من أنتو إذا لما نموت كوين من الكهر, الكهر. وحينسى ilaay wa amad qorey si ilaay wa dadana inseenay ilaay wa wax laartay idin barakeen waxa duxa ilaay ba subhanahu wa ta'ala darajo ka korkoqa ya dunuubta kugu dhaafay kugu ilaalinay fayaqora haddu ruuhi xisaab u heereysay waxaan ka baxeen warii laa ومالك oo maalki arumta ku mashquulin oo maalka ilaahay si wax ka bixin in ka yara maayso maana qa somali abdinn saraq aya qoraa runtii laa waxa xarrtani ilaahay dib ma diidi أنت ajjan inta la igaalay muddo qariiban dow fa sadaqan sadaqo la bixay wa weeyo la baqaylay wa goor ma wa sakalad weeyo nax halkaas ay in guriga ay maraysay markaas ilaahay sadaqan bixanay wa kumaan saaliyiin saaliyiinta kamid noqonay ilaahay dadka ugu fiican baan noqonay xaga sadaqada ay xaga daa ay xaga وموت كوي من الدموع اللي جاء جل جدي ما أدوب، أجلس مركي إجتماع دكتور من الدبلومات، والله خبيرهم ما تعرف، إذا خبرت ولا واحد سمين هذا اللي هو سدري بالله سبحانه وتعالى، إذا المخريش على, على مرة ود والله بلي نص عدلناه فرصة إذا أدونك جو، ما كجزء ذيك مطاع يسبح لله إله وحنا الزهر ما في السماوات وما في الأرض له الملك ولاه إله الملك بولا. مخلوق مخلوقه رسامه ولو الحمد ما هد وهو على كل شيء قدير إله وحول بوعه هو إله الذي واكي خلق قوما أو وري وسلاه ما تروح له ويا قنيلين وضعت سبروت سلام من أحكامتك ورا فمنكم حاينك مملك كافر إلهي جيدا أو وري فوقك كفرن أيها المممل ومنكم عائلاً كاملاً مؤمن هو إلى يومي والله وبما استعمرونه بسيط إلى واحد صغير ناسان وأركاوي وزيك خلق السماء وغات أبو أور والارض أبو أور بالحق وياه أبو أور إلى عيار مالونا حق أبو أور وصوركم وين صور أول بصور كويله ياسي الله مخلوق البسيط وياه ياسي الله سبحانة يا بنيلم كصاع سير صور كاس الله يا كيدويا لا ورد حتى كومت أنا من بالوكل قرتاوي هذا يسوي كهذا يا سينوكدوي الله سبحانه وتعالى سورب فحسن إلهي وقرت سورب من يدنك وروحه وقرت سوي فيلهي أبو رون إلهي سوي كني وقرت يسوسين بلهي إن خلك ويل مصير حقي صلنا وصرعت هون بالله سبحانه حقي صلنا وصرعت ثانس دعو جال وديار جروب إلهي أرتيه سبحانه وتعالى يعلم إلهي ووجي ما في السماوات مخلوق السماوات خصما والارض كلها مخلوق خصما بلهي أوي مو من كي يجاءك إله يذكر يقان مخلوقه دونه النقض إلهي سبحانه وتعالى مخلوق السماء يقول لكم ويعلم ما تصرون واحد قرصان يسأم وما تعلنون واحد موجس يسأم والله عليم ووجيه بيأتي حتى واحد غبط هذا في التجرب وعلى قرصته حتى واحد يدرك في إلهي سبحانه وتعالى ويعلم ما توصفون نفسكم ألم يأتكم يوسف الذين نبأوا الذين أقول كفروا قال من قبل فلا قوة رداميان كوا قرادها إلنكي لنكوري وبال أمرهم أمر قوة عقابتي سيو محاصلة الإسلامية عقابت هذه هي رداميان بغاليسة ولهم عذاب آليم الدون كي ويتاصل آخران وحيانا عذاب حان أمبال قال له إله سبحانه وتعالى مئو سنة ما تذكي لنكوري وشع كرد عيب مالصلا قوة عبر قاطعنا والإله العسيان كي سيسكد إجسان أما san somaray oo ma asaaku masiyado baqsa yadii waxa ku daad dunka waxa uu sameeyay haa yaraad haa weynad waxi doonayaa noqday marka allaah subhanahu wa ta'ala dhii saw dadkii idin koray waxa ku dhacay maadan maqal waxa dadoodu u maraysan alabiya tikumna wal ladina kafarun falaqoo wayd damiyen oo ku kufiree ذلك بأنه كانت تأتيم ذلك عقابها سبحي قلعد وأدونك اللقوع عذابي بأنه الشاني كانت تأتيم يؤتمر رسولهم بالبينات آيات حجوي أدلعب عد أي أولي ما أدان فقالوا حيث يقول جوابا أبشرون مدول برسولك الله صلى الله عليه وسلم أبشرون مبني آدم با يهدون أنه مني فكفروا ويكفريا وتولوا إلهي إنه خمعيان فصولك أدعان بيكسيج جسلا واستغنا الله إلىينا وحوك مفعلا وغني بكيا عنا إلى يوم يا إلى يوم الطراء وحسيه وكافط إلى عيو إلىينا وكق وككا... ككافط كا... كا... ومنب علي سبحانه وتعالى واستغنا الله إلى يو ككافط ومن والله غني حميد إلى العذب بهيم الله سفلا يمر عسل سكرة وغني عذب الحقد بهيم مال استغل اللوب والبهيم يسوع إدنا يوم الباهر حميد لا تدخلن كوك الذين كفروا كوا جلبي الله يبعثنا لرسول سعين قل وحات هذا بلا ولا ينصارى وربهم كل عرته لتبعتنا ولا ينصابهن ثم لا تربونا ولا ينكروا الرمي بما عملتم وع التميسان وذلك إن لا ينصاب حيو حضنا الله دين والرويه على دون خص ميسان عال الله إليه السير والأفضل ظهير فأمين بالله اله الرمائي ورسوله الرمائي والنور نور الرماي وكتابه القرآن كهو wa nur sala ilaahi subhaana wa ta'aala isaga ayaa wax walba ku tusayo isagaa khayrada ku الجنة isagaa jamada ku tusayo iyo wadaad isagaa nartiga wadaa ku tusayo kubi ku dhay isagaa wax walba oo laba in la arko ku tusayo weeyo basair waa inay ka saara basairu lin nas qalbiga ayu isiyow وتعالى daay qalbi uu yahay isagaa qalba كتابة رب سبحانه وإن اتجاه عليه السناء يقول له فأمنوا بالله ورسوله إلهي يا رسولك الرمية ونورنا الرمية السلام نورك الرمية افتنك الذي أنزلنا أنسود الجناء وكتابك نحو والله بما تعملون الخبير واحد سمعين عسان إلهي آد بيهيو يوم يجمعكم واذكر فسنب الله ما رضتك يوم مال انت يجمعكم إلهي بن نسو جمعنا ليوم الجمع مال انت جمع انت دار تدبين نسو جمع لأي يوم maal inga dadka oo dhan iyo makhluuq oo raalayso keeri daliga kaas iyoumun jamciyo iyo mutaqabun oo maayada qiyaama ma'a kamid iyo mutaqabun balla qobliga maxal qabalo lagu dhaha waa ruux wixiisii laga siyay wax aad u nasqaansan مرد قاله دي وعلى نص قامين إياه اللي قال كسروا عليه، يروح كسروا عليه أوراق، قال ولا ونسى نارت نقول، جنلا قال كيالي قال ما ممن أنت قاله، يا ولن ما قالني قوي ممن أنت نارت قيالي، تاسر قاله، وصل كنا سبلا من قصاد سعدين في، أنت ممن كم وكين نارتك كفر الله نارتك صاوبتور بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مالك عبدك وارن سيوديار جرمان بواليس محمد وتعالوا الله قمنا يو إيه رانس قامنا يو خسارة يو وحقه ذي القاضي يسأله يوم مالك يجمعكم إلهي أن جمعنا ليوم الجمعة مالك الجمعنت ذلك كاس يوم الجمعة يو يوم التقابل ومالك كان ليس رانس قامنا يو هذا الحق وذي القاضي و هي لا يغوت طال كان الهي الاغ اوورق وسليه ما لا قادن قوامتر بالله اله الرومانيه ويعمل صالحا عمل هناك سن يكفر عنه الهو كدافه حجيس سيئات ذنوبتيس و يدخله الهو تجري من تحت الانهار خارج دينك يا ابني هو يقول لما ذلك الفوز العظيم روح الجنه لا غلي و الروح اللي بان الليبان وين و ليس الهو والذين كفروه هو كفريه وكذبوا بآيات كناب بيني ورايك أصحاب النار خارج دينا فيها وبص المصيد ما الذي أصع لنا وحاوبه أصبغنا فرح النار أصع عليه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أصع لنار سوى هذا ما يقوله ما أصعى المصيبة ما أصعبه ما أصبت من مصيبة المصيبة ما أصبته إلا بإذي الله ليس روحكم وأصبته ولكن يا مخلوق أيضا المصيبة لا أصبغر إلا وإله حتى نوع adaaygo kuma seebaa كل dhacdo abaar dhacdo culaad dhacdo khilaad dhacdo wa dambi dad xasaamee haddii aad ila musiba ku gundaa waxa uu samaysay haddana waa ilaahay ba qaddar oo loo la mahfuud adigoon loogu iman wax loo qoray keedinkoo waxa samayay waxa ku dhici doonaa dhahr iyo loo qoray wa min billahi ilahi ruhu ruhay oh rogaala musiba lahayn inaan mar gar marteen waxaan kuugu dhacay mar ay gar mar markaasa waxa ku ku dacayna mar ka toobad ka wakaa kaleeyay saaxirku yeyay sallallahu alayhi wasallam labad oo mar waa dambada dambiga lagu dhaafay ruuxmomi marna waa ibra qabasho ku cibran ومنه باللاقيات قلبا مرفوض لا الروح السامي إيمانك يسابضني خيف يسابضني درجات سلام كرو قاضي مركب وتوحن كود عينه صم مرة على قول لفية درجات كار كرو قاضي إيمانك هذي بضنها يوك مركب ضل به مصيبة وخير نقطه وعذره رح خير الدنيا به أي رسول الله ورسول ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي في ادريس عليه خطئ فروحونك دبااتدو كاسلييس الا ذلك سلسه وان ديبلاين اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدم البر ما عدم الجزاء اي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاياد ماركاي كugo adkaataya dibaatadu albaal markaga yijisahaaga badan daba rasulku sallallahu alayhi wasallam hadith aad uguul wasayha buu ilaay dalajad dheer uu qoray markaasii amal koodu gaari wayeen buu sallallahu markaasaa سيد الكيس جار ما شاءه بجاره وعمل كيسكه بجاره كريوه دل يجيز إلهي ما أصابه ما أصدفه من مصيبة مصيبة مرد على ذلك ضد كفه مرد على ذلك إلا بذين الله وإلهي قدركه ومن يؤمن بالله روحي مركز رميه مصيبة إلهي فإلهي قدركه قلبه إلهي قلب لسهنونه إله إيمانك سعصيب بظنه دل جديس إلهي كرهه قاضي والله بكل شيء عاليم إلهي وه ورى رسول رسول قاعد قاعد يورى رسول رسول قاعد جاء هذا على هي ترسل كسي جستان فإنما على رسولنا رسول كنا وحدوش يسون ووجب هو البلاقو بجالسين على المبين واحد كله رسول كله جرف منا وإلهي يجلسون من إلهي إله سوديين الله وإله لا إله إلا إله حق روعة المجد إلا هو موي وعلى الله فليتكلم من إله يدخل منين توال صار أدخل منين تاله تال صار واحد كله صار كفر وقال إن الله سبحانه وتعالى حق السككه وقال إنه خير بيه هذا إلهي سبحانه وتعالى قد كيسرهم السام واحدة لحقق الصعرانين وحقق الصعرانين تلذي أمر كين هؤلاء لبنين إلهي كحر ناضر لا صور رب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إلهي النظر يقتل قدرات الرمائيو إن من أزواجكم محاكمت لما أنت وضمان هواين كنا محاكمت وأولادكم محاكمت عدوا لكم كواعدوا لكم فحدون برسكايل علي هذا سابق كسى الدكتور لكن وعام واسع وتعالى عريس لكن سابع عبد الله معباس وهي سابع إلىه كل إسلامها أي maashna الله nooga tagaa yahay wax maasiinaya ka noqonay markaasi u jilcay iska joog marka uu hijrooday oo malee meel tagaa masaragay waaba qorahay jodey quraanka baa xibteen cilmi ay barteen halkay joogan markaasi waxana aqay oo mar uguulay marka dad baan doonay inaan waanka caruurti lahiin ilaahay subxana wa taala marka aadan suudayowayn taqwaa وتغفو أقول لافسان فين الله غفور رحم إلهي بس أصلي يا رايون دمري عون لافعون حال يستوي هذا كذي بساعوا قال لك ويحد عين ويتكلم أقول له يا أيها الذين آمنوا إن من زواجكم حكمة وولادكم قدوى لكم قوة ودم قوة أيها الكاملة فحضروهم وركدك تونارو ساعوا قال وعروط يا وانكر ضرتوا إليه عريسي نم قلنا عن بنته إليه سمحنا وتعال وغط شيء سهوا غط تكلم وتصبحوا كسيجستان جلستان وتغفروا أدود بعفتان وحا يصميين وعيدهم قصمين فنلغى فور رحيم إنما أموالكم حوليهن يوو أولادكم فتنوا هوين عرورت مالك عرورت قال له امتحان بلديسي وعيد الجدين اللويسية وإمتحانه قال له اللويسية وإمتحانه عرورت وإمتحان بل إنه إلهي سبحانه وتعالى قع عصيه إنه إلهي قع تعده هذه إلهي القع تعده خير بيكون قرن الله إليه كعاسان دو كاسو وخلاص امتحانك كل عظ مركز سلا وجاله بارس ما إنما مالك وريتك مالك وحلي ينسي وعروت ينسي وامتحان خبز سبحانه وتعالى أحد مقونين سوقي لك ضدك إليه موكا صاري هو إسك الراعي هو كوب ذنوي وكعياذ الله عذب بقولها بكرة سبحانه وتعالى هو إله سبحانه وتعالى كبر معي أو كم مشقولة عروتي يا هونك والله إليه عنده أكثى إلهك سأجره يimbusه ور مال كئيب عرورته كم مشطون إلهك الداران وحبا إلهنا بسيط كدماريسا آخرنا وكاسر وابكال تجسنا أيضا مؤمنين هاي نعبد إلهي سبحانه وتعالى سكال مستعين إلهي أجر كيسته ويجنده رب سبحانه وتعالى حكى مشغول أيوه ربنا له والله عنده أجل عظيم با فاتقوا الله إلهك عبسا مص بعت أنت الأولدان وسمعوا إلهي المغرب كرامك إلهي المغرب القرآن المغرب خير كالذين شاء الله مغلق واطعه مركا قاتل انت ال الهي مقشان هو رسولك سمقشان هو قرآنك السنة خير كالذين شاء الله مغلق إذا علمك هذا نقاتب عليه واطعه وحا ادماقشان كعان فرق سمعين هذا واحد بلان آياتك نكون مقرر وينكونا قيب حذوكيين وحذوكين الساين ومالكونا في دنيا وهي إلهي ينسي لك بحية خيراً بإلا أنفسك وحكب بحية نفتي إنك خير وتعالى وحكوتك كله الله صلى الله عليه وسلم في دل الصداقة هذا الصداقة إسكري يرى يشارك عقوي يراني هذا البلسة هارك عقوب براني نمبله في الرب يشاركوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحضت من الله عليه وسلم تأصر أبي الله سبحانه وتعالى إن صداقة على تطفئ غضاء الرب وت سيتروت وخاتمه الكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساسه هتا حلكاسي جتاو صدق برو سبحانه وتعالى وانفقوا خيرا لانفسكم دفن امسيي وخا في ندى اياده امتحان مالا لغي سينا بخي نقدو سا اوو دغ او يمن غ حتى كان يالادو نفسي oo kan soo ku dharto iyo bakhayl iyo ee waxna ma walaa daram badii go'o rasuulkuuna ilaahi isoo wax ka dhigay ruux dadka ugu deeqsan ajwa danas ayo danay ka man gelis ilaa dhana dhug noqdo iskuba damaan kaamaan كامان fa sala salu ku hayso الله allah wa ta'ala marka ruuxi ba qalmada laga o ilaaliyo allah waxa uu wulibaana waxa حسن qol dolaha haddii ilaahay amaa haysan qardan xasan way waxa lahayn ugu boorinaya in aan wax biix wax إلهي wax ka baxan haddii ilaahay amaa haysan qardan xasan amaa walaaksan ilaahay muddo kaaga baheen ilaahay waa qani subhana allah wana wulay allah قال يا وقتي على حاله كوارت انات اماده يا شوف والاده قبهنا مركا سنه وادلني عبد الله واماينهس مركا سبت رب سبحانه وتعالى هو امان كل تقرض الله الهي عض اطلب حسنا قرضا حسنا يدافع لكم الهي ويدين لا لا ويغفر لكم دينوتان الهي ويدن كضافه والله شكرن حالي الهي واك روح اطيعه كشكروا هذا الصلاه بحثت هذا الهي اطيعهده اسو هذا هو كوشغنيني عليم وقدره قد بدلوا عقابته ان بابك اسودجيني روحه سو الى عاصي عقاب ومسود عالم الغيب هو كان غيبك وشهادتي وحن موجودك ان يدينك ان لا تجود ارغتان كوغو العزيز والحكيم وإله سبحانه وتعالى والله اعلم